حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات بادائها تامه كما امر الله وحافظوا على الصلاه الوسطى بين الصلوات وهي صلاه العصر وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاضعين قال الشيخ عبد الله دراز علينا وعليه رحمة الله مديء هذه الآية بين آيات الطلاق يتصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا سمع نداء الله وهو منهمك في معركة الحياة فكأنه لهذا الاسلوب ينادينا إنه ليس شأن المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للتسامي روحه فوق مشاعر الأهل والولد وإنما شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالا فوريا ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس قائلا للدنيا كلها ذريني أتعبد لربي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها أو على أي صفه تقدرون عليها فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله كما علمكم ومنه ذكره في الصلاة على كمالها وتمامها واذكروه أيضا لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى اذا أخي الكريم تدرك من هذا قيمة العلم وأنه أثمن دره في ساج الشرع المطهر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم ازواجا عليهم ان يوصلهن باي يمتعن بالسكنى والنفق عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن لما اصابهن ووفاء للميت فإن خرجنا قبل اكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والطيب والله عزيز لا غالب له حكيم في تدبيره وشرعه وقدره وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أقول والصحيح عدم النسخ وأن هذه الزيادة في العدة إلى العام هي المندوبة وأنه الواجب أربعة أشهر وعشرة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 لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إن الله لذو عطاء وفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه والمقصود من هذه الآية الكريمة تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه هانت عليه مباردة الاقران والتقدم في الميلان وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفعه لكلمته واعلموا ان الله سميع لاقوالكم عليم بنياتكم وافعالكم وسيجازيكم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يعمل عمد المقرب فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة ليعود عليه اضعافا كثيرة والله يضيق في الرزق والصحة وغيرها ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله وإليه وحده ترجعون في الاخره فيجازيكم على أعمالكم وتنبه أخ الكريم في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا يعني محتسبا طيبة بها نفسه وقال ابن المبارك لا يمنه ولا يؤذي وهنا من ذا استفهام يراد به الطلب والحظ على الانفاق وذكر لفظ القرض تقريبا للافهام لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما اسلف وهذه فيها اشاره الى ان الصدقه ترجع لصاحبها حقيقة ناهيك عن الأجر حيث سماها قرضا والقرض حقه السداد والمقترض هو الله سبحانه وتعالى ومن أوفى من الله فكان رجوعها مقطوعا به كما نبه الشيخ عبد المحسن لمطير على هذا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته